اللي هي بانه رحبا ولاي شديدة ده وايش يا بانه محمد الله عنه ورقاته آآ بدايةً كنا اكديننا المرة اللي كانت على اللي ايه اللي المرحلة اللي اكنا بندرسها اللي بيسها مرحلة اعلى بكتير لمرحلة الورقات دعي ما حدش يتصور اللي المرحلة دي زي الورقات لا مرحلة اعلى بشكل كتير من لمرحلة الورقات في نفس الوقت هي مرحلة بتوصل من كتب الكبيرة زي جمع الجرامح او روضك الموانضر بطريقة علمية متضاددة، مثل انت وانت باخل في المدخل الثانية بتاعتراض النظر في الممع الجوانع أو الكوكب، تبقى فاهم الأصول كويس قبل ما تدخل فيها عشان ما بيجري فاهم الأصول كويس، ما تتحول الأصول عنده كعلم نظر وعلم لغة وعلم يعني بيخرج منه مع الأصول واحنا بندرس نفس المعاني بتاع الأسود فيها يعني زي الكتب الكبيرة بس بنخلصها كلها للأسود ما بنشغلش من ناحية المنظوطية ولا ناحية الجدلية ولا ناحية المناظرية اللي فها مناظرة يعني ومنشغلش بالضبط أيضا بعد كده بنبحرق على جامع الجوامع والوراغس الناظر أو الكوكب دي بيبقى فيها مع الضبط الاصولي الملكة الاصولية مع الملكة الاصولية بقى فيها المنطق الجدلي والايه والمناظرة والضبط الجغل وديه برضو مهمة لوجود ملكة بيسكبلاد بس كمالحلة تانية مش كمالحلة تانية موسيقى اما اللي احنا بناخده ان شاء الله هيبقى مختلف خالص عن الوراقات الوراقات دي عبارة عن يعني زي ما تقول كده اركيات اصول الفرقة أساسيات أصول الفقه أما هنا هندرس مسائل أصول أصول الفقه كلها مسؤول ماشي طيب الحاجة الثانية الخلاف سنة ثانية يا ريت ما يسألوش عشان ما يعطلوش إخوانهم والشيخ محمد باحيل هي هيعمل درس للورقات يوم السبت بعد المغرب صقنا اللي عايز فيهم يعني يحصل الع اللي هو خيرته يعني أو عايز يسأل في أي يبقى يبغى يسأل في البس يعني يكتب الاسئلة ويسأل يبقى هو كده خد الفايدة بتاعت السؤال وفي نفس الوقت ما ضيعش ايه على اخوانه اي حالة ايه. طيب احنا كنا لسه في المقدمة قربنا نخلصها. انا طبعا ايه? الحاجات اللي انت وقدينها قبل كده هقرأها بسرعة. يعني كوني بقرأ بسرعة يا بقرأ عشان ايه? الحاجات اللي انت وقدينها قبل كده ما نطولش فيها. اما الحاجات اللي احنا اللي هي جديدة هي دي اللي هوطق فيها شوية. ماشي? بحس يبقى احنا استفدنا باللي احنا عدينه على الكتاب كله وفي نفس الوقت الحاجات اللي احنا خدناها او انتو عارفينها سواء الشيخ قالها لكم في خلال الدروس او انتو خدتوها في ورقات نعدي عليها بسرعة ان شاء الله زي ما عملت الدرس اللي فات يعني. لو من سنة تانية ايه اللي عايز يسأل يسأل يسأل سنة تانية ما انت تانية انت بقيت مش عادة بوقت من تانية <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذه <تصفيق> من 8 سنين وليس. كذي. طيب. استناد أصول الفقه لسه في المقدمة يعني. يستمد علم يستمدوا علم أصول الف يستمدوا علم أصول الفقه مادته مما يد. أول حاجة القرآن الكريم والسنة النبوية. فإن هذين المصدرين هما أساس العلوم الشرعية كلها. فكل علم اللي أصل له في الكتاب والسنة فليس من علوم الشريعة. فشوستنداهيه من هذين المصدرين أن موضوعات علم موضوعات علم أصول الفقه ثلاثة أنواع كما سبق أهمها أدلة الأحكام والقرآن والسنة ترجع إليهما جميع الأدلة التي يذكرها الأصوليون سواء كانت كانت نقلية أم عقلية محل اتفاق أم محل اختلاف فحجية الإجماع والقياس فحجية الإجماع والقياس والمصالح والاستحسان والعرف وشرعوا من قبلنا وأقوام الصحابة راجعة إلى الكتاب والسنة وطرق الدلالة وطرق دفع التعارض بين الأدلة وبيان منزلة كل دليل مراجع إلى الكتاب والسنة ولهذا نجد أن أكثر القواعد الأصولية قد استدل عليها قد استدل عليها بالقرآن أو بالسنة أو بهما معه وذا الأصل فيه في استنباط أصول الفقه استنباط أصول الفقه الأصل فيه بالقرآن والسنة فهما المصدرين الأساسيين اللي إيه اللي منهم أصول الفقه مستمد فكل القواعد تقصودية دي مستمدة من القرآن ومستمدة من الإِجْمَعِ، من السنة. ووإحنا قلنا اللي أصول الفقه ثلاثة أبواب أول باب اللي هو الأحكام أدلة الأحكام. وثاني باب هو اللي البال الكبير الأدلة الإجمالية. وثالث باب اللي هو إيه الاستهداف التقديم. فالأدلة الإجمالية هو أصل أصول الفقه. الإجمالية اللي هو القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة والاستحسان والعفو كل الحاجات دي عرف اللي هي أدلة مني من القرآن والسنة. طيب الأدلة الإجمالية الباب الكبير في أصول الفقه الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية عرفتني من, من القرآن والسنة. ماشي؟ فا إيه؟ فالأصل في علم أصول الفقه اللي هو علم مستمد من القرآن وله والسنة. باستقراء القرآن واستقراء السنة وفهم الصحابة للقرآن والسنة. لعلم أصول الفقه ده الأصل فيه. ثانية اللغة العربية يعني إحنا ممكن نخلي رقم اثنين اللغة العربية يعني من ناحية الترتيب يعني واجه استمدأ من اللغة العربية أن اللغة هي وعاء الكتاب والسنة والكتاب نزل بلغة العرب والسنة القولية جاءت بلسان الرسول العربي واستدلال بهم مبني على معرفة طرق العرب في الإفهام والفه ومن جملة أصول الفقهي طرق دلالة الألفاظ على المعاني من عموم وخصوص وإطلاق وتخييب واشتراق وإجمال ومنطوق ولفظ، وحقيقة ومجاز وهذه كلها إنما يتبع فيها ما جرى عليه عرف أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بها إلا أن يكون للشرع عرف حادث فيقدم عند الاحتمال يبقى أي تاني حاجة يستمد منها عن أصول فقه مادته اللغة الإيه؟ العربية وهو زي مفهوم هو ايه؟ هي وعاء الكتاب والسنة والكتاب نزل بلغة العرب بلسان عربي المبين والسنة الخولية كذلك جاءت بلسان الرسول العربي ماشي؟ ففي حاجات كتيرة في يعني احنا لازم يفهمين اللغة عشان نعرفين ايه؟ مراد ربنا عز وجل ومراد رسوله في الكتاب والسنة وبرضي نقدر ندرك الاحكام فالاصولين عملوا ايه؟ جابوا ابحاث اللغة المهمة جدا في الاستدلال بحطوا في علم الأصول الفقه ماشي فنفحص الأمر والناء على الأمر في الوجوب ولا ولا كذا ولا كذا ضاقصه جزء من اللغة وجزء من المشاريع في في علوم اللغة هكلاقي كلامهم في اللغة في أقل من كلامهم في علم الفقه يعني المبحث في اللغة لما جيب الكتب في اللغة هكلاقي كلامهم في المبحث ذا أقل من كلام الأصوليين في المبحث ذا لأنه أصلا اللغة برضو العلماء الخصوص معين واحدة لغوي تلاقي في كتب اللغة الكلام بتاع اللغويين فيه اقل من الكلام فصول ليه؟ عشان علماء اصول الفقه لقوه مهم جدا في الايه؟ في الاستدلال وفي القرآن والسنة وجدوا من الحاجات دي حاجات كتيرة جدا في الايه؟ في القرآن والسنة ومهم عشان الواحد يعرف حكم الشرعي لازم يبعرفه فراحوا عمليل وبحث القرآن والسنة وايه؟ وراحوا شرحينه بالتفصيل هفهم معنا. فمهم ليه كتبقى فاهم اللغة عموما ومهم للأبحاث المهمة في الاستدلال وفي الأحكام الشرعية اللي هي موجودة فصول فوق التوسع تكون فاهمها خصوصا. فالعلم والخصوص والإطلاق والتقييد والاشتراق والإجمال والمنطق والمفهوم والحقيقة والمجاز كل دي اصلا ايه? الباحث لغاية. بس احنا محتاجينها في الايه? في الاستدلال. ولذلك العلماء الأصول بحثوا فيها بحث بقى. وفي هذا يقول امام الحرماني من مواد اصول الفقه العربيه فانه يتعلق طرف صالح منهم الكلام على مختضر الالفاظ بان يكون المرء على ثقة من هذا الطرف حتى يكون محققا مستقلاً باللغه يبقى رأي امام الحرماني ان الواحد عشان يبقى مستقل بمسألة مقتضى مختضر الالفاظ ويبقى فاهمها كويس ويقدر يستدل فيها من القران والسنة اللي هو لازم يكون مستقل بلغة العربيه يعني يوصل للمرحلة العليا في اللغة العربية العربيه طبعا المساله دي فيها خلاف كبير من هل لازم الواحد عشان يبقى أصولي؟ لازم يبقى مستقل في اللغة العربية، ففي علماء قالوا لا مش لازم يبقى مستقل في اللغة العربية، ولا يجب عليه مش أنشغل بدراسة مسائل لغوية، ولكن أهم حاجة يبقى فاهم العلوم اللغوية، إنه لها علاقة بالاستلال، وفهمه كويس، وفهم اللغة العربية برضه فهم صحيح بس مش لازم يوصل للمرتبة العليا فيها، وبعدهم قال لا لازم يوصل للمرتبة العليا فيها زي إمام الإِحْرَامين حتى يكون إيه على محققهم، يعني حتى يكون على ثقة من هذا القول. ماشي. الفقه. رابع ايه. اه. ثالث حاجة بقى هو قالها رقم الدين. علم وصول الدين ومعبروا عنه اكثرهم بعلم الكلام. ماشي. هو طبعا علماء الايه الاشعارة المعتزلة قالوا اللي علم وصول الفقه مستمد من علم الكلام. وتلاقي بسبب كده في مباحث كثيرة من مباحث علم الكلام. اه تلاقيهم ندخلنها في علم وصول الايه. الفقه مسألة ايه يعني في ابواب في الايه في كتب الاشعارة فيها المسألة دي. ولكن يعني الكتب الأهية لعلقة بأهل السنة والجماعة وصول الفطح قالوا العلم أصول الدين ويعبر عنه أكثر من علم كلام واجه استنداد أصول الفطح منه أن العلم بالأدلة الأجمالية وصحة الاستدلال بها مبني على معرفة الله تعالى وصفاته وما يجب له سبحانه وما يجوز له وما يمتنع إطلاقه عليه والعلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه وما يجوز أن يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز دي مسائل يعني الاشاعره هم اللي توسعوا فيها هم والمعتزله وانوا عليها احكام في الاصول كثيره ماشي ومعظمها احكام عقليه مبنيش عليها عمل من a الفقه ولكن احنا لكن طبعا علم اصول الدين ممكن اه يبقى ليه دخل في علم اصول الفقه يعني بعض علماء السنه قال مثلا وما كان ربك نسيا استدلوا بيه وبالحديث كنا ننزل القران انزل استدلوا بيه في كمال علم الله أنه لا يترك الخطأ يقع ولا يبينه فجعل الصحابة يفهموا أنه يجوز العزل لأن الله لم إيه؟ لم ينكر هذا لما كانوا يعزله ولم ينكر عليه ماشي. ولكن هذه هي تبقى مساء قليلة ودقيقة يعني فنحن نتكلم على إنه عن الاعتقاد اللي هو اعتقاد الصحابة أما نتكلم على علم الكلام اللي هو بقى الأشعار والمعتزلة فدي موجودة في في كتب الأشعار والمعتزلة بقى علاقة بصول الفرق يعني دي مسألة طبية ماشي فهيبقى علم اصول الدين يعني داخل يعني علم اصول فقه مستمد يستمد بحاجات منه من علم اصول الدين اه بس مش كثيرة مش ايه مش كثيره من ناحية علم اصول الفقه اللي هو علم الايه الاصول فقه بقى عليه الاستدلال بالقران والسنه ومبني عليه الايه فهم الدين مفهوم معنى السر الايه على الكلام اللي هو الكلام هو ايه ايات سري التمايه كما علمت الله جل جلاله فوق تطبيق يعني ما هي زي المسألة دي؟ إنه نقولت ما كان ربك نسية وبالحديث كنا نعزل القرآن ينزل إلا أن اعتقاد الصحابة في كمال علم الله وأنه لا يترك خطأ يقع ولا يضينه لأنه حكيم جعله يفهم أنه يجهز العزل لأن الله لم يمكن كن معنا؟ العزل العزل كنا نعزل العزل ده اللي هو اللي متجوزين عافين اللي هو يعني ما يعني يعني هي حاجة الجواز يعني.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 بس في جزء منها كبير جدا يعني مساله الاستدلال العقل والنقل دي مسألة داخله في الموضوع هل يعني اللي هي المساله المساله هل النقل هو الاصل ولا العقل الحاجات دي مساله بقى الحاجات دي كلها كلها موجوده في علم الكلام عندهم فدي مرهقه لناس قوي ماشي طيب انا طبعا بصرع في الحاجات اللي انتوا واخدينها معلش ان ولادات بقى يستحي يعني إيه؟ رضا حاجة الفقه وزعل الفقه مما يستمد منه أصول الفقه مشكل من جهة أن الفقه كما عرفوه والعلم بالأحكام إسرائية العملية المكتسب من أجليةها التفصيلية فلو كان أصول مستمدة من الفقه لما عرف إلا بعد معرفة الفقه والحال أن الفقه لا يعرف إلا بعد معرفة الأصول فيكون دورا ممتنعا دور يعني دائرة ليس لها نهاية يعني ده بيسبب ده ده بيسبب ده وعدل الآمدي وغيره روح إلى الاستعادة عن الفقه بالأحكام الشرعية وأوضح أن المقصود تصور تلك الأحكام ومعرفة حقائقها حتى يتصور إثباتها أو نفيها ولا يقصد معرفة وجودها أو نفيها في أحد المسائل فإن هذا لا يعرف إلا بمعرفة أصول الفقه فمراض من عبر الفقه أن أصول الفقه يحتاج في إدراكه إلى إدراك أمثلة من الفقه يمثل بها لتتضح القواعد الأصولية فالأصولي حين يتكلم عن طرق البلالة يحتاج إلى ضرب أمثلة فقهية توضح مقصده وإلا كان كلامه نظريا يصعب استيعابه وفهمه كما أنه لا بد لهم من معرفة معنى الأحكام الفقهية كالواجب والمندوب والحرام والمقروه إلى خلال. لأنه حين يقرر, يقرر حجية السنة يقرر أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وأن معصيته حرام ولا بد من تصور معنى الواجب والحرام وهكذا سائر القواعد الأصولية وأن من جعل المستمد منه الأحكام الشرعية كالآمدية ومن تبعه فمراده تصور معنى المحرم والمكروه والمباح والواجب والمندوب والصحيح والفسد ونحو ذلك من الأحكام كما ملخص الموضوع اللي إيه؟ لبعض العلماء قالوا العلم أصول الفقه مستمد من إيه من علم الفقه وضعت العلماء أنقر عليهم ذلك طيب أنقر عليهم لي قالوا الأصل العكس الفقه حل مستمد من إيه من أصول الفقه ليه عشان أنا أعرف استدل على المسائل لابد لأن استدل من إيه من القواعد بتاعت الشريعة ماشي فلو أنا أدرس في الفقه من غير ما أنا أعرف أصول الفقه أنا كده خرب ليه عشان في حاجات كثيرة ما صام ماشي فلو مسائل nem a Korán és a مش mi a bizonyítása? Kérdés. Ez a a kérdés. Ez a kérdés. Ez a kérdés. Ez a kérdés. Ez a kérdés. Ez a a kérdés. Ez a kérdés. Ez a kérdés. Ez a kérdés. Ez a kérdés. a kérdés. a kérdés. Ez a a محتاج اللي هو ايه؟ يدرك الأمثلة والأمثلة دي هي من ايه؟ من الفقه فتلاقي دايما علماء الأصول ما بيتكلمه في الأمثلة بضرب أمثلة من كل الأبواب ومعظمها مش العبادات ماشي فلازم انت تكون متدخل في مسائل الفقه كلها وعرفها ولا حتى معرفة من غير استدلال بس عارف المسائل كلها عشان تقدر تدرس أصول الفقه اللي موجودة في كتب العلمات وتقدر تفهم أصول الفقه من غير الأمثلة أما لو انت فهمت أصول الفقه لو أنت من غير الامثله هيبقى اصول الفقه صعب عليه جدا اي اصول الفقه هيتدرس بايه بالامثله الحاجه الثانيه اللي ايه اللي معرفة اصول الفقه طبعا مهم عشان قبل ما تعرف اصول الفقه مهم ان انت تعرف الاحكام الفقهيه ومنها الاحكام التكليفيه ومنها الاحكام الايه الوضعيه فالاحكام التجريبيه اللي بيواجه مندوب الشرع المطلوب فطبعا انت بتدرس اصول الفقه الكلام ده كتير انت عارف وبرضه الاحكام الايه الوضعيه هيجي يتقالك بشرط بسبب دواء با رخصه با كذا هتتقال كتير في اصول الفقه فبرضه عشان تدرس اصول الفقه لابد بد ان انت تبقى عارف ايه ماشي طيب مستمد من مستمد من الاحكام اهي عشان كده هي كلمه مش ممكن تقول مش دقيقه شويه لو الدقه اللي احنا نقول اللي علم اصول الفقه تعلم علم اصول الفقه نوصل يعني اللي هتعلم علم اصول الفقه يحتاج الى ان يكون عارف الاحكام الشرعيه ويحتاج كذلك ان هو يكون عارف الفقه عشان علم اصول الفقه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 مستمد من منه مش مش من لو خرجوا من علم الصرف اصل في علماء السلف زعلوا لعلم اصول الفقه هو هو صحيح برضو نعم ضرب برضو في, في أيوة عشان برضو عشان مش تمام طيب. طيب. طيب لا الطريقة الاولانيه اللي هي على بطاقه الجمهور استمد بعيد أصول من ما استمدهوش من فتخ الأئمة القرآن والسنة واللغة الحنفيك العطوم تجاه السنة ده هو تجاه الجميع ماشي يعني العنفي عمله إجابه مسائل الإمام الهالفتخ وخده منها الأصول فماظه فبقى اخده الأصول من الفتخ صح وبقى الكلام نرزه مش كان عطوم مش لا، اليمام الشافعي نفسه عمل قواعد اوتلاف كتاب ومسالة الايما التلاتة يعني حطوا, ل... يعني حطوا قواعد لطلبتهم فؤسور في الفقل يمشوا عليهم استمدوا من القرآن السمة استمدوا من القرآن السمة القرآن الس... الشافعي جاب الكتاب بسالغا ليه؟ يعني مش بنتخلم عشان تتخلم على العميان شفاعي يمشبه لا نعم استمدوا عن اوتلاف كتاب المسال اللي هو مستمد من القرآن السم <تصفيق> ماشي فكروا خالص سمحت اخيرا النهايه خالص مش الفكر يعني من شاء الله يعني دي لو زي لو دولت سلطه الاحكام مش التطور الاحكام يعني من الحاجات اللي هتستمد منها الاحكام من تطور الاحكام اللي هو الواجب نعبر عليه ايوه ماشي ايوه مش هيبقى كل علم اصول فقه مستن الاحكام هيبقى في جزء من علم اصول فقه الاحكام ازاي هو اصلا علم بس ده في هو <وز> ولما <وز> عشان <وز> كده هو اللي قال كده ده ده عنده تصور الاحكام مش في العلم نفسه هو خلى علم اصول الفقه عن الادله الاجماليه وكيفيه منها بعض العلماء في السلف قالوا كده قالوا علم اصول الفقه ده الادله منها الاحكام دي مساله بياخدها واحد اولى ابتدائي مش اصول الفقه يعني قبل ما اصول الفقه لازم يكون دارس دارس مقرراته مستمد من الاحكام من استقراء القرآن والسنة. لأن مستقراء القرآن والسنة لأن اللي فيه أشياء يسفة على ويعاقب طريق. ذي اسمه الواجب. وأشياء يسفة ولا يعاقب طريق. فسموها المستحرة. وأشياء لا يسفة على ولا يعاقب طريق. فسموها المباح. أعرفت كلام ده من من استقراء القرآن والسنة؟ إحنا لو إحنا عندنا الراجع اللي إيه ده من وصول الفرق خلاص لأن مسألة دي مش دي مش داخلة معاي. عشان هو أصلا من علم وصول لكن عند العلماء اللي عندهم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية. وفكنت استفادة منها وخرج باب الأحكام منه ولكن بالطالي على رأيه الى هيدرس أصول الفقه ده محتاج لباب الأحكام. يعني لو ما مش عادل باب الأحكام مش هيعرف يدرس أصول الفقه تفهول ويبقى الأفضل يعني من ناحيتنا احنا طريق على طريقة الجمهور الا الفقه مهم عشان تعرف تدرس أصول الفقه. والأحكام الشرعية مهمة عشان تعرف تدرس في الفقه. لكن الاصول نفسه ما استمدش قواعد الاصول من الاحكام الشرعية ولا من انفخها هل تكون معنا؟ ولكن هي مهمة عشان تعرف تدريسكم هل تفهم؟ الباب الاول الحكم الشرع انا بقرر تاني اللي احنا ايه؟ اللي احنا الحاجات اللي احنا وقدينها من كده هنقرق بسرعة وفي حاجات كتيرة ان شاء الله مش هتلاقيكم وقدينها من كده هنقضى بالتفصيل بس احنا لسه في الاول بس. ماشي؟ الحكم الشرع تعريف. الحكم في اللغة المنى فمنهم يسميك حكمة, حكمة الدابة وهي حديثة في النجام لأنها تمنع الدابة من مخالفه مراد صاحبها ويطلق الفقر بمعنى القضاء وفيه معنى المنع لأن قضاء القاضي يمنع ضراع الفقوق يبقى في اللغة المنع ماشي؟ وفي اصطلاح المهون الأسوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاختضاء أو التخيير أو الوضع عند الفقهاء هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المتلفي أو مذلوب خطاب الله المتعلق بأفعال المتلفي. ومال بعض الأصليين لاختيار هذا التعريف لأن التعريف الأول يلزم منه التحاذ الدليل والحكم في التعريف. آه يلزم منه التحاذ الدليل والحكم في التعريف. والمعروف عند الفقهاء التصنيف بينه. يعني إيه؟ يعني من وقتي عند جمهور الأصليين هو إيه عرفوا ال ال الوجود الإيجاب بإيه؟ ما طلبه الشارع طلبا إيه؟ جازمة. فقالوا الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال إيه؟ المكلفين من الطباء أو التخيير أو إيه الوضع ليه عشان قوله تعالى وأقيموا الصلاة والآيات الكتيرة اللي بتتكلم في الصلاة طريقة جازمة ماشي ده خطاب الله صح؟ هذا الخطاب هو ما طلبه الشارع طلبا إيه؟ جازم فعنده هو مش ع... مش محتاج سنسز الفور هو الخطاب الجازم نفسه هو ده خطاب الله تعالى هو ده جازم المعنى? اما الفطين بيخاطب مين العوام او بيخاطب الناس فبيقول لهم يا مع الصلاة واجب فمقتضى خطاب الله تعالى ان هو اقيموا الصلاة مع الايات كتيره اللي تتكلم في شدة ايه في اهميه الصلاه وان الصلاه ما ينفعش وكذا وكذا وكذا هذا المقتضى اللي هو ايه الصلاة واجب يعني مفضل خطاب ان الصلاة ايه واجب بعض الاصوليين ارتاحوا ليه لاختيار الايه نختار الفقهاء قال ايه قال لا هو الرابح اللي هو مفضل خطاب الله تعالى متعلق باعتام المدلل ده ليه ايه قال يلزم لان لو احنا قلنا بالتعريف الاول اللي هو خطاب الله متعلق باعتام المدلل في يلزم منهم اتحاد الدليل والحكم في التعريف يعني ايه يعني الدليل بيبقى زي الحكم ماشي ليه عشان الحكم ان هو وجوب الصلاة اجاب الصلاة. فا اجاب الصلاة دي عند الاصليين هي, هي, هي مفروض هي الحكم. صح? فينزل منه الايجاب الصلاة زي واقيم الصلاة. واقيم الصلاة اللي هي الدليل. والحكم اللي هو اجاب الايه? الصلاة. وانحن عندنا اللي الدليل مختلف عن الحكم. يبقى افضل احنا عرفها بمفتادة خطام الله المتعلق لأفعال الكلام. تهمين المعنى? والمعروف عند الفقهاء تفرق بينهم يعني عند الفقهاء بيفرقوا بيقولوا اللي الدليل وقيموا الصلاة أما الحكم إيه؟ الصلاة وجدة بس ليه شبرة من ناصي بتاريك المكسلين على الأمور وما بشتعب تاني وده كلام الأصوليين كلام الأصوليين بيقول إيه إلي إحنا المسألة واضحة الحاجة اللي طلبها الشرع طلباً جازماً هي معناها إيجاب الصلاة يعني معناها إيجاب فهو ده الخطاب نفسه. الخطاب نفسه أنا بعرف منه الإيجابة. يعني هو, هو الخطاب نفسه هو العرف للإيجابة. هو إيجابة. هل معنا؟ فده عن جمهور الوصولية. هل معنا؟ ناشت. طبعا دي مسألة استرحية يعني. طيب المهم يعني أننا فاهمين. يعني المسألة عننا فاهمنا كبير. شرح التعليف. قولهم خطاب الله. الخطاب, الخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير الإفهام. والمراد بخطاب الله هنا أمره ونهيه وخبره وما تقرع عنه تقرع عن وتعليق من, من وعد ووعيد وتعليق على سبب أو شرط أو نحو ذلك وهو أشمل ما عرف من كلامه المقروح الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان قرآناً أم سنة وما عرف من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وما عرف من سائر الأدلة فإنها عائدة إلى وحي المثلوب أو غير المثلوب وما هو عائد للاهما أو إلى أحدهما فهو بمنزلتهما ماشي طيب وهنا يرى الكلام كله عشان تفهموا الموضوع كله. وهذا التفسير اولا من تفسير بعضهم الفطابي بأنهم كلام النفسي لأن إطلاق هذا اللفظ يجر إلى الوقوع في مذهب القائدين وهو كلام الأشعاع يعني أن كلام الله ليس هو اللفظ المسموع بل هو معنى قائم بذاته وأن القرآن المسموع عبارة عن كلام الله وليس كلام الله هذا مردود النقلي تعالى احد من, من المشاكل الاستجاريه فجرى حتى اسمع كلام الله كانه يدل على أن كلام الله هو ذلك اللفظ المسموع المقروء وما تضمنه من المعنى المراد لله جل وعلا فلا يمكن تفسير الخطاب هنا بانه كلام الله باللفظ ومعناه لانه حينئذ لا يشمل الا الخطاب الوارد الوارد في القران فاخرج ما دلت عليه السنه وما دل عليه الاجماع والقياس وغيرهما من الادله لان نظوها لان لفظها ليس من ماشي هنا بيقول ايه بيقول ان كلمه الله اصلاً اصولين نهائيين قد يصلين بيلا الخطاب اللي هو امر ربنا عز وجل وله وخبر وما تفرع عنه من وعد ووعيد وكان بالك ما تفرع عنه من تعليق على سبب او شرط أو نحو ده طب هو ليه ما قالش خطاب الله كلام الله اللغضي ومعناه لو قال خطاب الله كلام الله اللغضي ومعناه بالقرآن بس هم اصدوا بخطاب الله هنا اكبر من مسألت القرآن هم اصدوا من القرآن واصدوا من السلّة واصدهم من الإجماع واصدوا من القياس واصدوا من ايه ؟ الحاجات دي ماشي والحاجات دي كلها اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي عبارة عن أمر ربنا ونهي وخبر وتعليق على سبب أو شرط وكذا اللي هو مقتضخ يعني إيه؟ الحاجات كلها مش القرآن والسنة إيه؟ مش القرآن بس ولا السنة بس لا قرآن والسنة وكمان مقتضى مقتضى هذا التضاف مقتضى التشريع آه مفهوم معنا؟ مطلق التشريع ماشي؟ ماشي مسألي طبعا الكلام النفسي ده كلام الأشعارة وإحنا طبعا مش إيه؟ هو أي, اي خبر او اي حاجه اللي احنا بنقولها في لا يعني ان راجع في مساله خطاب خطاب الله اللي هو الشرع كله الشرع كله انا قصدي ان الشرع كله هيقول ان ده لا مش لازم ممكن خبر, ممكن ممكن ما ممكن خبر والخبر داخل في حق وممكن تعليق على سبب أو شرط والتعليق على سبب أو شرط والقصص نفسها ايه منها احكام فلا مش لازم طيب ماشي فقولهم المتعلق بأفعال المكلفين أي الذي له ارتباط بأفعال المكلفين من جهه كونها مطلوبة أو غير مطلوبة من جهة صحاتها فسادها وما يتبع ذلك. إن يبقى أي من كونها مطلوبة أو غير مطلوبة إذا هو فضل جدا إذا هو إيه إذا هو إيه الله الواحد هو عليك انا مش راضي على الكلام ده معلش تاني سامع يعني عليه حتى يسمع كلام مش اللي اللي في لا مش على الكلام أيوة هو لا هو كلام الاشاعره قالوا ايه قالوا الـ الـ الخطاب الخطاب يعني اللي هو منسوب بقى مساله يعني هو كلام الله نفسه ماشي من بيقول ايه ان الكلام ما اسمه بقى مش اللي هو, هو يسمع كلام الله البشر مش معناه الكلام مش <تصفيق> <حدا>. هو هو <تصفيق> هي هم كلام نفسي طب ايه ده قالوا إيه؟ قالوا معنى كده اللي موجود في القرآن ده ده مش كلام الله لفظا ماشي وقالوا ليه عشان كلام الله لفظا نظظ ما ينفعش يعني ايه هم تصوروا يعني ما ينفعش يتسمع ده هو كلام الله النفسي واحنا اللي عندنا ده معناه اللي هو السنه يعني بالنسبه لنا حاجه قال السنه يعني هم عندهم القران والسنة زي بعض اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عما في نفس الله هما بيقولوا كده يعني عما في نفس الله بايه باللي موجود في القران حضرتك فاهم فبقى مختض يعني مختض كلامهم ان القرآن هو زي السنة عندنا اللي يعني ايه يعني الرسل عرفوا في المعنى مفهوم معنى فهو هنا بيقول بقى ايه وين احد من مسكينا استغرق تفاجيره حتى يسمع كلام الله فالآيه اثبتت يعني اهل السنه بيقول يعني الايه اثبتت ان انت الايه ان كلام الله ده ده لفظ كلام الله اللي يحصل ربنا يسمع كلام الله فكلام المتكلم ده الايه ده الكلام نفسه ده اللي هو صوت الصوت نفسه ده مخلوق لكن الكلام نفسه اللفظ نفسه ده الله ده مش مخلوق يعني عشان هو اللي يسمع كلام كرام كلام الله طب وقولهم المتعلق بأفعال المكلفين اي الذي له ارتباط بأفعال المكلفين من جهه تونيها مطلوبة أو غير مطلوبة وده تكليفي زي حكم التكليفي ومن جهه صحتها وفسادها اللي هو الحكم الايه الوعي اللي هيطلع امثله يعني مثال الحكم التكليفي مثال الحكم الوعي فأفعال المكلفين كل ما يدخل تحت قدرة المكلف فتشمل الأعمال القلبية يعني الحكم يشمل الأعمال القلبية وكذلك تشمل أحمال جوالح فتدخل في ذلك إجاب الإيمان بالله ونرئكته وكتبه ورسلي والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خير والشر كما تدخل أفعال الجوالح من صلاة وحج وزكاة ونحو ذلك وتشمل الإقدام على الفعل والكفي عنه فتدخل إجاب الصوم الذي هو كفا عن الطعام والشراب والجماعي بنية كما يدخل إيجاب الصلاة التي هي عبارة عن أفعال وأقوال مخصوص يبقى فعل المكلفين دي هتدخل إيه كل حاجة تحت قدرة المكلف بس أعمال فمنها الأعمال طبيعية ومنها أعمال زوجة وكذلك هيشمل إيه الإقذام على الفعل ويشمل وشمل الكف زي الصيام فالصيام إيه وجود الصيام معن الصيام كف عن الطعام والشراب فالكف فعل يعني على الر رجع من كلام السني. ماشي؟ انا بقى الصور عشان حاجات يكون لانت عارفينها بس بالمانور خلص الكتاب لو عايزين الحاجات اللي احنا عارفينها انا عاديها وانا ماشي انا عاديش مشكلة مراحبك <تصفيق> يعني والمراض بالمكلفين من توفرت فيه شروط التكليف الآتي ذكروها دكري... الآتي والأولى ان يعبر بنظف العباد ليشمل المكلف وغيره لأن من الاحكام ما يتعلق بالصغير والمجنون وليس المكلفين ماشي هو رأيه كده ليه عشان الاحكام الوضعية في حاجات مثل ليه تعلق بالصبي والمجنون زي ما مثلاً بيع المجنون والصبي لا صح مثلاً على قول ايه يعني مجنون او على قول الصبي على قول الشفاعي ماشي فده حكم ايه الصحة ده حكم واضح ماشي فايه فده يعني فهو رأيي اللي كان يقول كلمة العباد افضل عشان كده يعني. ماشي بس ممكن يتقلل لكلمة العباد دي هتشمل الانس والجن وهتشمل يعني يعني تسمع احد شعاله تماما بس مش مشكلة يعني المهم في الاخر احنا فهمين يعني الموضوع وخولونا المتعلق بأفعال المكلفين أو العبادة على ما هو الأولى ناستطيع خطي أزم في خارجي لا أزم الكلمة المذاع دي ممكن يدخل فيها الملائكه يدخل فيها اهل هو برضو احترز من حاجه ويدخل في حاجه نعم عايزين نطلع الصبر الجميل هذول اللي اه بس ده خلاف جمهور الأصليين يعني. قلنا المتعلق بأفعال <سؤال> المخلّفين أو العباد على ما هو الأول يُقْفِجُ كل خطاب من الله جل وعلا تعلق بما عدا ذلك فخطاب المتعلق بما لا يعقل من وصف الكون وما فيه من الجبال وأشجار وأنهار وشمس وقمر وما هم ذلك وخله والسماء بردها بأيدي من لا نسعون فلا تخرصناها تنعم ماهي له ما ورد في ذكر المضين قلنا تعالى يوم العمات التي لم يخلق إلا يخلق بسنه في وثمون الذين جابوا الصفرة بالواد وفي العمل الأوكاد الذين خضوا في البلاد فهذه الآيات وأمثلها ليست بالنظر إلى الوادتها حكما شرعيا ولكن إذا ضمّت إليها ما ورد من الأمل بالتصديق لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي فما من وجوه الاعتبالي في إحوال المضين والتعاضي بما لهم صارت متعلقة بأفعال المكلفين فتكون حكما يعني من جهة ذاتها مش حقا لكن من جهة مخفضة يطهق ممكن تبع وكذلك ايات متعلقه بذات المكلفين فاصرف الخالقين الورد في قوله تعالى منها خلقنا فقوله تعالى قال ربك الملائكه مني خالق بشرا ناطقا فمن حيث انها متعلمات متعلقه بذات الاكتوات المكلفين لا يصدق ما فلهذا المعنى قال بعض العلماء ان جميع ايات القرآن تشطمق منها احكام من شرعية. وانقروا على منحصر ايات الاحكام في كل سمائة ايه ام نحن. كيف ما نذهب من العلماء? إن نذهب ان هو بيقول إن, ان الاحكام دي عن ايه? هنفرج منها كذا وكذا وكذا. بينظل الى ذات الشيء. اما الناس اللي بتدخل كل القرآن في الاحكام بتنظر الى مقتضيات هذا ايه? هذا إيه؟ تخاضون من الخطباء المراد بالخطباء الطلب سواء الاكال طلب فعلا ان طلب ايه طلب طبعاً نوعان. طلب انو عايزين الكلام ده فطلب الفعل لو طلب فعلي طلب جازما وهذا يسمى اجابا وطلب الفعل طلبا غير جازم ويسمى نذ وان طلب الطلب فنوعان ايضا وهما طلب الطلب طلب جازما وهو المسمى بالتحريم فطلب الطلب طلب طلبا غير جازم وهو المسمى بالايه بالقرار يبقى الايجاب والنذ والتحريم وقراءة الطلب اما الواجب ومندور ومنستحب يعني. والمباعي المقروه الحرام ده ايه? ده الشيء نفسي. فالفاقب للاجاب. والايه هو الواجب? هو ايه? طلب الفاعل طلب الايه جاي زي. اما الواجب هو ايه? هو الشيء اللي الطلب طلب جايزي. مفهوم معنا? اقول لهم او التخيير لإدخال القسم ال... ال... الخامس من اقسام الحكم التجليفية والاباحة وتخيير الشارع الشارع بين الفعل والتركي وقد اسفر بعضهم هذه الزيالة لان الاباحة ليس حكم شرعيا عندها ده كلام المعتزل يعني لو بجينا حال العقل فعنده ايه حتة بعض المرورين لما قال الاباحة دي حال عقلية مش حال شرعية طبعا كلام ده بل هي حكم عقل عقلي مصابقة بالاحكام الشرعيتي وهذا فضل لان الاباحة حكم شرعيا ولكنها قد تعرف تعرف الزيال بخطاب لان إذا ربنا نفسه خاطبنا زي لا جناح عليكم بكذا. وقد تعرف بسطوط الشارع عن الامل والنهد. فلما علفنا ان الشارع يعني سكت عن الامل والنهد فعرفنا بداية مباحة. وقد تعرف بما سوى ذلك. بما سوى ذلك. فقولهم أو, او الوضع المراد الرضعي جعل الشيء سببا او شرفا او مانعا او وصفه بالصحة او الفساد او البخلاط. وهذه الزيادة نشف. لا مش من الاحكام التكلفية انت فاال نcillي. اللي قالو شوي اجماع اللي هي مش من الاحكام قالوا مش من الاحكام التكلفية فاولوكم باسألة انت احكام التكلفية دي عمي جدا. اما الاحكام ال� evening. اللي نعم احكام التكلفية من احكام الشرائع من ازل reg. maji? ولكنك ريفية خلط تما بين الشرعية والتكلفية. ماشي؟ طيب مسألة الاحكام الوضعية هي اه? علماء وصول الفضل ه Be fulfil تنتخيلوا كده معامل وصول فهم قالوا عايزين نعرف الأحكام في القرآن والسنة، فاستقراء الأحكام في القرآن والسنة وحب نحط لها تعريف. فلما استقراء الأحكام في القرآن والسنة لقو منها إما تكليف اللي هو ويجب أو مستحب أو مكروه أو حرام وإما تخير اللي هو مباح وإما هي حاجة ثانية. والحاجة الثانية دي تسموها هي الوضاء. فالوضاء عند شمل كل الحاجات الثانية اللي هي أحكام في القرآن والسنة. بس مش تكنيخية ولا تفكيرها. هفهوه معنا؟ طيب جوم بقى في تعريف الوضع نفسه. دي ان شاء الله هنفصلها في الوضع دي بس انا مهمة يعني عشان مش هايتهمها ممكن يطلقها في الاحكام الوضعية. لما جوم بقى يفصروا الحكم الوضعي احتاروا فيه اختيار كبير جدا. ليه؟ عشان بقى في كل الاحكام اللي همش تكنيخية. ماشي؟ فما احتروا في التعريف في المسألة تعريش الحكم الوضعي فاعرفوه بقى فقالوا ايه جعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او وصفور الصشحة الواتفاساتي او, أو البطلاني بعضان اضاف الرخصة او العزيمة. فراح فصل الحكم الوقت ايه? بكل امثلته في القرآن والصنع. يعني راح جيل لك كل الاحتام اللي جيل لحكم التكليفه وراح نفسر لأقوال ايه الحكم الوقت. ارواع واضح. انا قضي أن امثلته ارواع. معلش. اقسام مفهم معنى? بعد كده ناس من العلماء قالوا لا التعريف ده مش جامع مانع ليه? عشان في احكام اخرى غير الايه? غير الخامسة او السيطة اللي هما مكتوبة دي. وهي موجودة في كرامل سرعة. فالمفروض اللي هي تدخل في تفاهم الواضح. زي المعلق بشرط. زي الموقوف على شرط. ما هي دي برضو حق. قدمة اوقف حاجة على حال ما غير ما تكون سبب او ما او علقها على حال يعني علق على شيء. مش انا عشان تعلق على شيء فبعضهم تكلف بقى راح مدخلها في الحاجات دي في الايه في في الشرط او السبب قال لك ان علقوا على شيء ده ده عامل زي السبب فراح نحطه في السبب عامل زي الشرط نحطه في الشرط وبعدهم انكروا قال لا دي تدقه مش كده وبعضهم حتى خلنا الصحة والبطال والفساد تبع السبب والشرط والمان راح مدخل الصحة في زي طلع الموضوع فكل ده باشغلكوش ده طبعا عند الدخة هيشغلنا لما نيجي الضبط في مساء التعليف بقى والمنطق وده تعريف ولا لأ ولا كزا ده هيشغلنا شوي بس كما عرفت أصول مش هتفرق معنا الحكم الوضعي هو الأحكام كلها بلايه اللي مش عهم الاتنية هتفرق معنا كمرحلة أولى يعني بعد كده بقى ممكن نقعد في الحكم الوضعي تقليفت في الكودة الحكم الوضعي ده تقليفت في الكودة فيك كتاب ستجد صفحة في الحكم الوضع وبيتكلم في التعريفات بس يعني مش مش مش بيبديك أمثلته في القرآن للسنة هو بس بيدقاط لك مسألة التعريف بتاعه وقصته وتاريخه والقصة بتاعته والعلماء قالوا والكلام ده بس في الحكم الوضعي بس ماشي؟ يعني اللي هيرمنا في المرحبين هين نفهم؟ الحكم الوضعي هو الأحكام اللي في بعضهم السنة المدير الايه؟ الحكم التكريف ماشي؟ واللي ممكن بعض العلماء يعترض على ايه؟ على التعريف من باب ايه اللي في احكام تانية يعني ايه موجود. بس هي دي الاحكام الاساسيه اللي هي ايه السبب والشرط والمانع خالص الاحكام الوضعيه الاساسيه السبب والشرط والمانع انت تدخل في مسائل كتير بتفرق بعد والايه والصحه والبطاله على احكام بقى دي من الحكم الوضعي على الحكم التجديد وعوض على الحكم على ما لا ماشي ولكن حكم فلو انت هتقول الحكم وضعي هي الحكم التجديد فدخلت الحكم وضعي انا شيء اشكل وتدخل كمان المعلق على شيء من مسؤول ما طوف بشيء مش مشكلة معه؟ ماشي؟ طيب. وهذه زيادة أسقطها أسقطها أسقطها بعضهم من تعريف الكون لأن ما عرف عرف الأحكام المضيئة رجع عنده إلى الأحكام التكلفية فلا حاجة إلى هذه الزيادة. وأما الذين أثبتوها فقد رأوا أن أن نصب الأسباب والشروط والموان. أن نصب الأزمال والشهود والموانع والإخبال عن التصرفات بأنها صحيحة بالنها بأنها صحيحة أو فاسدة لا يدخل في التعريف إلا من هذه طيب بعض العلماء ما أسقط الموضوع منها قال أحكامهم عليهم أنها رجع عن الحكم التكليفي إزاي؟ قال لك أصلا أنت الحكم التكليفي هو الصلاة الصلاة يوجد؟ فما سألت بقى اللي الصلاة تصح كذا أو الصلاة يعني الصلاة حتى تكون صحة الصلاة يعني كذا أو شروط صحة الصلاة أو أسباب الصلاة زي بكل الوقت أو كذا دي راجعة إلى الحكم التدليمي فأم كده ما تبقى تخيل الأصوليين بيبتدوا اكتنوا من الأول بيقلفهم من الأول هو عنده حاجات وعايز يبتدي إيه ينصة و ينصة عشان كده اختلفوا في الأول كتير. نقول معا؟ وبعضهم مدال في الوقت غالب على كتب الصدية كلها كلها مدالة اللي لا قالوا لأ في حكم الحكم واضعي اللي هي بقى نصب الأسباب والشروط والموانع والإخبار عن الصروفات بالنها صحيحة أو فنسدة ومسألة الروح صار فجعلها مدود من الله وده اللي احنا مش عايش دلوقتي مواضعي ماشي بك لو شفت كتب الأخدمين ممكن ما تلاقيه مش واعترف في حكم الحكم واضعي للتعبع عن الحكم التهليف وهي صح من جهب هي الحكم واضعي مترطب عن الحكم واجب بيجي بقى الصلاة وجمدي الحاجات اللي أرد الصلاة تمبل عليها الصلاة لحاجات فهموا على زي الشرط والسر والمعنى وفي حاجات بعد الصلاة اللي هي صح على فسد وحاجات مطاعلة تدخل الصلاة مكتوبها لازل الأركام فدي يقول لها هم ممكن تدخل ضمن الإحكام الوضع ما في المعنى الأحكام الوضعية أيوة هم لا انا قصدي دي اللي إحنا نسميها الأحكام الوضعية ماشي وهي الاحكام الوضعيه كلها تابعه للحكم التجنيدي تابعه لايه ففعلا الاصل ان الاحكام الوضعيه لا تابعه للحكم التجنيدي حكم تجنيدي وبعدين الاثنين بتشوف الحاجات اللي شرط أو سبب في صحته والحاجات اللي بعدين هي اللي ماشي ولكن انت محتاج ان انت تبحث الحكم الوضعي بحث مستقل لايه عشان الحكم التجنيدي انت بحث عن الثواب والعقاب والحكم الوضعي انت بحث فثمان فمثلا الوضوء الوضوء هو حكم تكليف من ايه اللي لازم تتوضى صح وحق وضع من جهه ايه اللي هي لازمها الصلاه يعني شرط صحه الصلاه طيب وأما تعريف الحكم الشرعي ان تقرير ما تقرر في الضم الشائع المتعلق بافعال المكلفين الى والسبب في ذلك الى هذا أن الحكم عندهم صفه لفعل المكلف ولهذا يقسمونه الى حرام ومقروه واجب ومجلوم ومجلع دي مسألة ايه؟ يعني ايه؟ عند الفقهاء هو مقتضى خطاب ايه الشارع حب التقليد مقتضى خطاب ايه الشارع إيه اللي خلاهم مهدين للتعليف دوت اللي هم مركزين على فعل المكلف الافعال المكلف اما واجبة واما مستحقة واما مياحقة هم مركز على افعال المكلف وبيخاطر المكلف فلأيه بيخضروا بالاخترى ما بيخضرواش بالخطاب نفسه فما عمت تفاهمين كانت فعندها بس بس اه السنة بطرق المشكلة بطرق المشكلة الاسولي بيتكلم على تعليق مطارو الشارع طرق الجزيم اللي هو ليه؟ الخطاب الخطاب جازم في طريقه. بلاقي هو هنا بيقول عشان هو قصدي يعني ان هو قسم يقسمونها الى اللي هو, يساب اللي هو فعل يساب فعل. على يساب والتاني لإساء والعافر عشان نظرته كده خدمة مختابة كم؟ بسل ليه هو ألوالي حذر مش مشضطيب مشضطيب كلام مشضطيب وعند نصليين الحق اسم الخطاب والإسم الخطاب واللي من الله جل وعلا فلا يقصمونه آه آه آه فلا يقصمونه إلى حرار ونواجب بل إلى تحليم وإجاب يعني نصليين مركزين في التحليم والإجاب اللي هي الطلب نفسه أما الفقهاء مراكزين في الفعل معلش سنو ينفتشوني نظر بك طيب إن الفتاة بإستثار معلش أنا أستغذركم كم الأصول بعد العشرة عشان بس أنا كنت عايزة أخلص حيطة بعيني عشان مش عايزين نتأخر في الأصول بالزيت ماشي كله بإحنا رسول يعني نتأخر في الأصول بالزيت ماشي في حال ما طالد عايزين يمشي مع العشرة وضول ماشي طيب أقسام الحكم الشرعي a köhmen szarai és a csodálatos személy a هذا هو a köhmen végzői a rész őknek, de a legelső a legtöbb وقد تكلف بعضهم اختيار الإباحة في الحكم التافيف، فقال إن دخولها في هذا قسم جاء من جهة وجود اعتقال الإباحة كما سوى الشرع فيه بين الفعل والترك، ولا يخفى أنها في نادل ليست إباحة وإنما هي إجابة، وأن الكم والرأي يساوي الإباحة في ذلك، فلا بد أن نعتقد سببية ما جعله الله سبباً وشرطية ما جعله شرطاً. دي اللي هي إيه الحكم الشرعي القسمين ولا قلت ولا ثلاثة. فبعد العمال قالوا هم واحد هو أحد يحكم تكليفه فهم والشيخ وإن هنا رأيه يقول هو حكم تكليفه فهم واضحي طب هو ليه معقرق على التكليف بس اللي هو داشتما المباح يعني قال لك عشان المباح مش تكليف التكليف ذا هو إيه؟ طبعا نصول معنا طيب وبعدين قال رأي ضعيف شوية من أرأي اللي قال هو حكم تكليف وضعي اللي هو أيه قاله لأني يجب اعتقاد الإباحة طبعاً رأي ضعيف لي عشان بالتالي يجب اعتقاد إ شرط شرط والسبب سبب وبالتالي كنا ندخل كله في التكليف ولكن اللي هما قولهم قوي من ناحية اللي هم دخلوا المباح أو الإباحة في الحكم التكليفي قالوا ايه؟ بعضهم قال أدخلناها من جهة جن... تكملة القسمة يعني من جهة تكملة القسمة يعني, تكملة القسمة. يعني دلوقتي ما ننظر إلى أفعال المكلفين فأجدها ايه؟ يعني إما يفعلوا حاجة الشرع أوجدها أو حاجة الشرع حرامها. أو حاجة، السرعة كذا، أو حاجة سرعة كذا. اللي هي اللي هي المطالب يعني. ماشي، أو حاجة سرعة ضحى. فأنو من جهتي كتميت القسمة. لو كنبي تدريش إن عندي أربعة منهم، أربعة من الحاجات اللي الشراء حكنا عليها. أربعة منهم تدريش، بس مناه حكى تدريش. والخامس ده من جهتي كتميت القسمة. وديش اللغة تنفع. وعند ال وعند ال المناطقة تنفع. اللي كل يعني الأصل على الغالب لا. أنت بتعمل على الغالب. ده الناس ونفس تاني قالوا اللي هو لابد أن اللي هي إيه لا سمر الأحكام التكفيرية مش عشان اللي ربنا بيكلف لا عشان يرجع الأفعال المكلفة فالأفعال المكلفة المكلف إما أن يفعل أشياء معمور بها أمر إيجاب اللي هو اللي يسلف عليه بعض التاريخ أو إما يا أو يفعل أشياء يعني إيه مندوب إليها اللي هي أمر غير حتمي إما أن يفعل أشياء محرمة اللي هي إيه يعني حاجة نهي حاتمي يأيما يفعل أشياء نهي ذي الحاتمي يأيما يفعل أشياء ولا هي محرمة ولا هي ايه فقال سميناها أحكام تكلفية من نهية ايه أفعال المكلفين وده رأي يعني ده رأي مش ضعي وفهم معنا وبرضه من جهة تكملت القصمة مش غلط كل اللي لا أقسم الأحكام تكلفية حم وضعية وأقول الأحكام تكلفية سمية تكلفية الأصل بها الواجب المستحاب المباحث من المفروغ الحرام وحكة الم خايب مشكله كل شيء اثر قليل يعني في الاخر احنا كان ناحيه عملية واحد مفهوم معنا. ماشي طيب طيب انا باكد برده عن اخوه ان احنا مركزين الحاجات اللي احنا عارفينها بنراها بسرعه الحاجات اللي احنا هتبقى جديدة عليكم ان شاء الله دي هتبقى في الكتاب كتيرة. حاجات جديدة عليكم هتبقى في الكتاب كثيره لو اتفقنا كده ان شاء الله دينا هنفصل فيها التفصيل. عشان كده بس انا قوي الدرسين بنراهم بسرعه ماشي نصلي على محمد صلى قصي شمال <سؤال> الاخو <سؤال> مش تشغيل المساله دي في 10 دقايق وايدها اكتر من مره ان شاء الله المرحله دي مرحله جديده كبيره يعني الحمد لله والصلاه والسلام في في الله طريقة بالنسبة السنة الثانية طريقة دي كده كويسة حلا وحلها لا حاجة دون السنة الثانية طيب الحفظ التكليف هو خطاب الله المتعلق لفاعلي المخالفين للقتضاء من هذا يشمل الإيجاب والمنع والتحريم والقره. فالإيجاب بعض الفعل طالب مشعرا بالدم على الطريق. طبعا بعضنا قال طالب جازمة وبعضنا طالب فهمينه وبعضهم قال طالب مشعرا بالدم على الطريق ولاتعجيل ردة النظر. وخلني تعالى أطلب صلاة لدخول الشمس إلى غصيني. ومعنات بطلب الفعلي طلباً مشاراً بعدم الزمن على الطرق وخوضهم فكاتبوهم فين عدمتو فيه خير خوائف كأنه مشاراً بعدم الزمن طبعا طلب مشاراً بعدم الزمن على الطرق بيت بإيه يعني الأصل يعني اللي هم بيتكلموا مثلا في حيثة إيجاب الصلاة أو كذا يرغوها من كل الآيات يعني. من كل إيه؟ يعني كل الآيات في الآخر تؤدي إلى الطلب جازم او الطلب غير جازم أو كذب يعني دليل كلهم مش مش مش.وقد قال فقاموا مصعورا بعدم الجمع على طريقة الجاهلية أن الكتابة بيع العبد نفسه، وقد استقر في الأفهمي أن الله لا يوجب على الإنسان بيع، لا يوجب على الإنسان بيع عمالي. او من حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فإن أول ملزم أحب منهم بأن كتابة عبد.وأنا صراحة يعني أنا عندي يعني الواضح قوي بس حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فإنه لم يلزم لم يلزم أحدا منهم بمكاتبة عبده ودي قويلة تدل على إله ليه؟ على إن الأمر هنا لديه بسنا ببعضهم بعض رمال زوج كمان اللي اللي ربنا بإله يوجب على الإنساني ما يعني إله؟ السيد؟ يعني جعل من أصدق العبد المال اللي هو مال فالسيد لا يجب عليها عليه أن يبيع ليه؟ مال يبيع ماله فالتحليل طلب ترك الفعل طلبوا مشعاراً بالدم على الشاية تعالى يتعالى ولا تقرروا زينها إنه كانت نحشة مساء سبيلة وقرأتوا طلبوا ترك الفعل طلبوا مشعاراً بعدم الدم على الفعل فقالوا صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم بالنعل الواحد فقدوا عيني ما إشعروه بعدم الدم من كويه أدباً قصد به عدم تضرر المياشي يعني دي مسألة طبعا إن في النحلة الأسرائية حتة الأمر فيه الوجوب والأمر فيه النادي يعني الإخوة فهمها غلط ش المحب بقى انتشاف كلاما سوديين من أبونا الأخوة في حتة ديت وما سألت كلاما فقهاء وكده للأصل اللي هما بيدوروا على قرائن الأول قبل ما يشوفوا يفيدوا الوجود بعد إذا لم يلاقوش قرائن خالص يبقى قرائن يفيدوا ايه؟ للوجود والقرائن ممكن تكون قرائن يعني ايه مرجهة مش القرائن اللي هي الواضحة الصريحة للإخر ومتنتقلش للأمر الاستحباب إلا بيها لا بتبقى قرائن من قواعد القرائن فهم الصحامة ونقرائهم من حديثي إن شاء الله كلامنا نأخذ التفصيل إن شاء الله في الأمور في ذي وجوب الألامة والإنكار. طيب. وأمر الحكم المضيعين. وأمر الحكم التخيلي فهو التسوية من الفعل والطريقة. قالت علاء حيلة لكم منا تسديم ورفض إلّا من سئي. وأمر الحكم المضيعين فهو خطاب الله يجعل الشيء سببا أو شرطا أو منعا أو صحيحا أو فاسدا. نسيت تعريف كل منها وأن بعد الفرار من أقسام الحكم التخيلي عند الفقهاء. زي ما قلنا إيه الحكم وضع تعريفه عرفوا إيه بأقسام، ولكن هو لما عمل اتعمل على أساس اللي هو إيه اللي هو ما غير اللي هو غير الحكم التعليفي تقسيم الحكم التعليفي عند الفقهاء الفقهاء تكلمون في بيان حكم فعل العبادة ولذلك جعلوا الحكم صفة لفعل عادي وقسموه إلى خمسة أقسام هي الواجب والندوب والمحرر والمنقوب والنداء. دال إيه فقهاء. ونحن في على هذه الأقسام قسمين آخرين هما الفرد والمقرّك رات تحيل. طبعاً تعرفين إيه موضوع الحنفية. سنتكلم عن كل واحد من هذه الأقسام باختصار لأننا وصلنا من ذكرها معرفة الصلاحيات الفقهاء والقدرة على تصور الأحكام الشرعية. أيه؟ الحنفية جعل الفرد هو اللي هما يسافر عليه ويعقد تلفة حكتين. من الفرق والواجب الفرق اللي هو إيه؟ لهو قتل ماشي؟ لهو قتل قطع الثبوت قطع الدلال والواجب اللي هو إيه؟ لأن ما ضمن الثبوت يأن ما ضمن إيه؟ الدلال ونفس الكلام في المقروض قرى التحليم جعل الحرق اللي هو نفسه، تتاريكه والبعاقة فاعله جعله معين ماشي؟ النوع اللي هو التحليم اللي هو محرم اللي هو ايه قاطع الثبوت وقاطع الدلاله وثاني واحد منهم ظلم فرمان ثاني حرام تحريم فما يقول مكروه تحريم يعني عنده اللي هو الراجح عنده انه حرام. يعني ولكن عنده دليل مش الثبوت ده إصطلاح لكلام الحنفيه في الأصول يعني هو بيقولوا كده إصطلاح على كده بس لما تيجي تبص تطبيقاتهم بيخالفوا كتير يعني تلاقي فيه حرام عندهم يكون ضمن يعني بيقولوا ده حرام بيقولوا ده ضمن وساعات يعني هو غالبا يعني الحرام بيبقى ضمن لكن القرائن التحقيقيه ما يكون القرائن التحقيقيه غالبا بيبقى يعني بيبقى ضمن يعني غالبا مش غلط طبعا التقسيم ده يعني تقسيمات لا لا اشكان يعني معلومه على هكذا تقسيم ده ده تقسيم مش ممكن ان لو دهني التقسيم ما يدورش لحد لا مش هذا المصطلح بل العكس بيوضح ان في مراتب للايه من احكام ده الجاد ده منيه ده اللي برضو عن ان احمد اللي هو قسم يعني اللي تقسيم فرض عين بس تقسيم ثاني اللي هو ده فاكر ان التقسيم ده اضطرب عليه احكام لا عليه احكام مثلا في الصلاة أولاً دورت واجه فرد لكن من هي فتح عشو تفتح انتنا في البدايين البدايين اللي أحيي لحاج فدايفة مش يبقى ألي ما ترمو نخطوش الصرع لوانا وانش أحطو ويخطو إنهم عشان بس في الأخير التخسينات دي حتى لو أنت منتج أنتش بيها ممكن بعض البعض العلماء أنا في الجنوب يمشي بمقتضاها فماصلي؟ بس طبعا يعيزين نتأكد من حدة دي يعني هم يعني أنا لا أظل اللي وخح منهم استداد الكبه بس مش ده ده ده ده من أصلي لما لهم من أصلي عندهم قبل ده يعني فقرأوا مده السلامين فما لزن ناجم يفتح فماصلي؟ فهم عندهم ده ده ده من مش دي بس فماصلي؟ تفهم ممكن يكون بعضهم ألكد لكن مش ده ده من طيب تقسيم الحق التكنيفي عند الفقهة <تصفيق> الواجب تعريفه الواجب في اللغة الساقط يقال واجب إذا سقط ويطلق الواجب بمعنى اللازم وهذا الإطلاق ونقرهه بعض أهل اللغة ولكنه قد يكون متأثراً بالمعنى الشرعي للكانا الساقط إذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت إيه جنوبها وفي الشرع هو كل ما ورد الشرع بذنب ذلكه المطلق وهيشمل مجاز في الشرع الدم لتاريخه سواء كان عملاً أم اعتقادات. نشيد يعني ممكن إيه يجب عليك إيمان بالملأ؟ لا يجب. في مشكلة <تصفيق> الله تعالى يذكر. نشيد ماذا هو مطلقاً؟ دم مطلقاً ده متعلق بتاريخه. أي أن الدم بتناول من الواجب من ترك الواجب تركه مطلقاً فلم يتركه في أول الوقت دون آخره ولم يتركه ليفعل ما يقوم مقامه ولم يتركه لقيام عرشه المثلين به. طيب يعني كلمة مطلقاً بأهله. عشان هيجي بعد كده يبقى معناها ايه اللي كل الناس اللي مش هادروني الغاز وجل عقلنا للدعوة وفرج الكبير عقلنا كده يعني هيبقى كل الناس بايه ايه يا صح اما كلمة مطلقا يعني ايه اللي هو ايه يعني لو قالها بقى المتعلق بات متعلق بتانيك ايه ايه انا من ترك الواجه ترك ترك المطلقا ماشي فأما تروق للقيام غيره من المكلفين به، فلو هو طرق للقيام غيره من المكلفين به، إذا كدا اسموش طرق وتركه مطلق، لأن الواجب ده متعلق به، متعلق به، متعلق باللي يقوم به بعض المك... يعني يقوم به بعض المكلفين بحيث يكف الأم، فبالتالي لو قام به بعض المكلفين، مكافئ الأم، فما هو هو كدا طرق وتركه مطلق. نفس الكلام برده في الايه في الموسع فلما تتركه في أول الوقت دون اخيره فقلنا اللي هو كل مواقيت الشرع ده من هو ايه وقلنا ان يجب الصلاه في الوقت يبقى بالتالي ايه بالتالي لو اجل الاذان عشر دقائق ياسف ولكن هو هو تركه وهيصلي في ايه في اخر الوقت فهو ما اسموش ترك الايه ما اسموش ترك الواجب ترك مطلق ولا هو ترك مطلق هو هيصلي في اخر الوقت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 فكلمة مطلقا دي عشان تبقى خلي لو واحد و... لو فعل واحد من ثلاثه يبقى مش مشاز ليه عشان هو ماورد ورد الشرع بيدلي تركه مطلقا فبالنسبه للوجب المخير هو كده ما تركوش ايه ما تركوش ترك مطلق هو فعل واحد من الثلاثه عشان ربنا خيره لمحد من ثلاثه فهم اضافوا كلمة مطلقا عشان الايه عشان الموسع وعشان الايه المخير ومن المخير عشان الوجب الكتابي مفهوم معانا بقى اللي اضاف ولا ما اقدرش قال الاصل فيه كده واحنا عارفين ان الشرع الايه في التلقى دون مستسلم يقول معنا؟ فنقول بقى فهذه مش فهم؟ وهذا القيل في التعريب جئ به ليكون الحد جامعاً لثلاثة أنواع من الواجبات وهي الواجب الموسع فالصلاة التي يجوز تركها في أول الوقت مع فعلها في أثنائه فلولا زيادة طلب مطلقاً يقيل إن الواجب الموسع في أول الوقت ليس بواجب لأنه لا يذم ولكن الصلاة في أول الوقت يعني الصلاة نفسها واجب والواجب المخير مثل وجوب التكفير عن يميل الحنثة الواحدة من ثلاثة العطق والإطعان والكزوة فكل واحدة من هذه الثلاثة بخصوص يجوز تركوه من ولي ذمه لكن بشرط أن يفعل غيرها. فببل زيادة وصف التركي بالإطلاق لأقير الواجر المخير ليس إيه الداخل ثم؟ هل وجب مثل غسل الميت تكفينه والصلاه عليه وتكفينه والصلاة عليه فهذا واجب على جميع المسلمين العالمين في ذلك المسلم ولكن ان تركه بعضهم وفعله اخرون لم يأثم التارك ولا مندم فلو لم نصف الترك بقضائه مطلقا للازم خروج الواجب الكفائي لأن تاركه لا ينم وانما زيدنا هذا الوصف دخل واجب الكفائي لأن تركه ليس مطلقا من بعض المكلفين دون بعض ماشي؟ يعني هو كمان أضبقى من كلامي يعني هو كلام يعني أنها تضبقى أقصى من كلامي كماني فهمين؟ طيب طيب مسألة الواجد بقى ليه مسألة عايزيني الكلمة شوية أنا هبقى أفصل في الكلام ده عشان هيباني عليه الأشياء المسألة المهمة بذلك في الفقه المقارنة أول مسألة في في الحكم التكليفي الواجب والمستحاب والوجاح ومكرور العلماء والقصدي والمكرور الحرام قالوا ما قالوا اللي الواجب ده مراتب مش كله درج واحد. مش كله حاجة واحدة. تقول معنا؟ دي انا عارف انتوا عرفانها كويس. ماشي؟ بس الاخوة السلاقي بعض الاخوة السلافية بنضبط فيها جدا وفي نفس الوقت احنا ساعات احنا نفسنا بنغفل عنها. ماشي؟ فدلوقتي عندنا مثلا اللي هي الصلاة. هل الصلاة زي صديق يا معين التين ماشي؟ لا طبعا معنا. هل ازنا زي, زي النظر الى المحرم؟ معين اللي اكتنين حرام لا طبعا نحن حاجة بدها هي بالنسبة لنا صح؟ طيب العلماء ما إيه؟ ما يجوم تكلمه في القصول فصّروا فيها شوية قال لك الواجبات لي مراتين ماشي؟ فالواجب في واجب في, في, في الأعلى خالص إلي إنت لو طرقت بأيه؟ كفر وبعد كده إلا زي شك تأنينا رحمه الله وبعد كده أقرب الكفر زي الصلاة وأكام الإسلام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 المقروف برضو في حاجات قريوان حرام وفي حاجات ايه وكله مقروف مفهوم معنى؟ والحرام نفس الكلام في كباية وفي صبار والصباية دي الكلام ده بيفرق في إيه لها؟ بيفرق معانا في تزحم الأعمال وتعارضها واللي احنا ما يحدث تضخم لبعض الأشياء ومرتبتها مش مش مش بالوضع ده فهديكم سنة مثلا في الاعتكاف مثلا بعد الإخوة كاتب ايه؟ الإخوة بتوعكم دولة إخوة نسميهم إخوة وكبار ومحدش كافز الطائلة ماشي؟ ودورت ده ده كده تضيعينه ومش إخوة ولا أي بتاع ماشي؟ صح؟ صح؟ مش ألة الكلام ده مش تفيش ألتك كده ماشي؟ والشيخ طبعا يعني عايز برضي رابي الناس على السنة فما إيه فقال إيه الطائلة سوينه وكذا وبرضو الأخ مش أفهم الكلام يقول الشيخ فما إيه الشيخ مرباشي داخل نفسه ولكن مثلا كان مسألة الطائلة مثلا إحنا بجعلنا مسألة الخلاف بتاحها خلاب بتاعها في الاصل يعني اللي هي بفيش اصلا حدا افضل طائرة انا افضل العمامة كذا اما الحديث اللي ورد ورد فيه في تغطية الرأس صح؟ طيب تغطية الرأس المبي صلى الله عليه وسلم يرى حاثي الرأسي قط فالعلمة نختلف وانا بدي بها سنة تشريعية يعني بصمام يفعل ذلك تتشريع ولا يفعل ذلك ايه؟ عالم فمن اجل هذا الخلاف بعضهم جعلها ومباح وبعضهم جعلها ايه مستحب واللي ايه وبعضهم قال مباح بس لو فعلها ليه من... عشان حبه للناميه خاصه صح ماشي والروجح الراجح عندي يعني او المختار يعني عند الشو سنه عندنا اللي هي مستحب اللي هو الاسرائي اللي ممكن يقول ليها معاني بينها الحياة. من الحياة قدام البابل او خوارزم يعني في يعني في وقت يعني عموما يعني ماشي ولكن المسألة فيه، أنا ما أفهم بالتفريق دي، ما أعرف مش معنى الواحد ما بلص ضئيلة إن أنا روح بقى يمضلعها مخالي زياني طرف الوالد في المعنى ولا؟ أه ولكن برضه مش معنى كده إن أنا قلّ عندي الاستحلاف طرح أنا شايف من الاستحلاف هنا طرح أنا ليه سبب ليه فرض في السبب ما فرضش في السبب فاهمين من معنى ألا أهلا فعدم ضبط المرات دي بيحصل إشكالية شوية الحاجة الثانية فإخلاف العلماء دائماً تلاقي خلافات العلماء في الحين أن هم إيه اللي هي الحين تلاقي النصني، يعني مثلاً صوات الجماعة، صوات الجماعة في داخل كبيرين عن بعضهم أو وبعضهم بيجعله صنّاً ما كان، الخلاف ده ليه؟ عشان هم تستقرات الأدلة، أتلاقي في أدلة مشددة تجعلها قليلة الواجب، وفي أدلة خفيفة تجعلها قليلة الإيه من المستحب فبعض العلماء وجد الأدلة ترتقي إلى الوجوب فاتخلىها واجب، بعض العلماء لا ترتقي لعشر دلائل إيه اللي خفّه. لما انت بقى تستفرق أكثر في المسألة تجد لما تشوف كلام العمائي كتير من العمائي الآن واجب خففه في الأعظام يعني ما تعملوش مع الواجب اللي هو الواجب بتاع الضرورة انت لو ترقيق ما يفعش الطرقه إنه الضرورة بل جعل من الأعظام حاجات حاجية يعني شبعي السفين مثلا عنده إلي صلاة الجماعة واجب ولكنه قال يجوز طرف صلاة الجماعة لو حصل ضيق عند الشخص واستدالي بحديث إيه كعب المال قال اللي هو في الحديث اللي هو في صحيح مسلم قال اللي هو إيه؟ قال اللي في عبد بن مالك نصالاش ما في الجامعة قل نصال بيصدي في إيه؟ في البالد وإنبي السلام يعني من يعني لم يمكن عليه ذلك بعملش كمانا بيصديش في الجامعة ده مصدتك مصير مزي فالشغل عثمين قال دي عذر في طرمعين عنده وإنه وبرضو أنا سمعت من بعض العلماء اللي عمدوا اللي هي سنة وأكده قد من يواصل على تركافة ومنافق يعني وقتها لا أخطيش فعل بإززان يعني سنه وعن كده ومزبعة تركان ومزبعة هو في الأخير عند دليل دولة يترك لنا منافق معلومة فاق وفحراره على الموازبة اللي هو بيوازو على المكان فلما احنا نستقرأ أكثر في الأصول هنلاقي إلي بعض الواجبات لا يتسامح فيها إلا للضمور وبعضها لا يتسامح فيها إلا المشاقة الشديدة وبعضها لا يتسامح فيها إلا للحاجة وبعضها إلى الحجر شديد وبعضها إلى الحجر خفيف الكلام هذا نعرفه منين من استقرار الشراء من استقرار الدين الشراء فالإعلام اللي قالوا مثلاً أنا مثلاً صوتي جماعة رجيمة لقوا لنا مثلاً سامح عام عقرب نملة ولكن شدد لما قال هحرق عليهم أنا عندي انا مختار عندي اللي هي واجب بس يخفف ماشي؟ فلو واحد مثلاً مريض ما الخفيف بس مخليه يعني اه مش الواجب اللي هو للضروره بس الموضوع برضه فيه دقق شويه يعني في مشفع عليه ممكن ما يبقاش ايه ما يبقاش حرام عليه ما سمعته اتوضى لكن الاشكاليه بقى لو هو واظب على صلاه الصلاه الجماعة أو ما عندوش عضو الخالص وصلاه الصلاه الثانيه كان ما عندوش عضو ولا أي حاجه صلاه الصلاه يعني طبعا كلامنا من ناحية الوجود، أما من ناحية الاستخباء ومن ناحية التربية ومن ناحية حرصنا على صن الجماعة ودائجة القبيل الكفيرة وفعل الصحارة وحفظوهم على الجماعة اللي السلطة الجماعة لا تترك فإحنا كتربية ما ينفع فعشن... حتى نفرد فصدق علينا نتكلم في اسم زم وذلك تفهم بيه اللي كلامه يا رايل قال له سنة هو مش كلامه ضايع، تفهموا المعنى؟ تفهمين المعنى هذا أنا عايز أن أوضح لها؟ في الحاجات اللي فيها خلاف غالباً غالباً بتبقى في المرتبة اللي هي في أقصى الواجب أو أعلى المستحب أو أقل وإيه مفهوم. مفهوم اللي إيه محرم و إيه وأعلى المطلوب. مفهوم عنا؟ الحاجة الثانية اللي إيه حلت الواجبات نفسها مرات، فبعضها لا يجوز تركه إلا الضرورة وضرورة معظمها. والضرورة خذت بقدرها فترك صلاة الصلاة مثلا الضرور بتاعتها مفيش فيش أصلاً ضرورة في مش تترك الصلاة إلا بقى في الحالات الشديدة. قبل. صح؟ ع... إن دل شوية هكي ضرورة برضو، بس ضرورة أخف إن دل شوية هكي ضرورة أرضو وبعدين فيه مشابقة شبيدة، ليس موصولش الدرورة بس مشابقة شبيدة حاجة تنزل نظيف الدرورة، وبعدين تنزل وهكذا فما فيش مشكلة في الفوق المقارن ان انت تيجي بعد الأدلة الشرعية تديم القرآن مجيب السلوية وكاسم وكاسم وكاسم, وكاسم, وكاسم وكاسم وكاسم ما هي تقول صلاة الجماعة وجب وبعدين تقنطر يعني تقول يجوز تركها في حالات، الحالات دي د حاجيات مش ضروريات لو شفت الفقيه يقول مش بيخرف. مش كده مش بخرف عشان هو مش في كل واحده حت اللي لا جه طب هنا ضروره اللي احنا عايزينها صح عشان معظم مجرد كده بس هتيجي في المرحلة اللي هي بقى ايه اللي فيها خلاف العلماء دي واجب ولا مستحب هتلاقي غالبا بيقولوا كده برضو نفس الكلام في المحرم والمكروه هنلاقي مثلا بس حاجه ثانيه يعني مساله غاط البصر تلاقي بعض العلماء قال ايه يعني يجب وط البصر او خرام النظر الى المحرم مطلخا سواء لحاجة او مش لحاجة ماشي؟ ما حد يسأل مطلخا كده يعني بعضهم قال ان الحاجة تنزل مزيدة الضوء، وعضهم قال لحاجة كبيرة، بعضهم قال لحاجة متوسطة وعضهم قال لحاجة وخف في الحاجة الخلاف ده فيه لما هو ده بالشرع، هو بالشرع خف يعني سهل في بعض الحاليات فقعدوا بأي ذلك الحاجيات دي، هل الحاجة الشديدة، هل الحاجة النصفة، الحاجة اللي ايه، اسم مهم في الحاجة ما ينفعشوا تنظر للنساء إلا للحاجة، واختلفوا في الحتة دي بتاعدانة الحاجة دي الخلاف تنمي على ايه؟ على استطرار الشرع لوقت فتلاقي مثلاً نظر من المغتوبة. مش عارف كذا، مش عارف كذا، مش عارف كذا، تختلفوا بسبب الامر الله فهمين معا أم فهمين؟ فما تريد أن نظر لبعض الفقاء كده، ما تقش لدي خرف لا هو هو بيبص إيه إنت مش خلطه بخارب إنت عنك أي واجه أهلا محرم لا يجوش طبك وإيه لا يجده بالضرور إنت بتعلم مع المحرمات أكدناها حاجة واحدة بتعلم مع المحرمات أكدناها حاجة واحدة وهي ده مراتب بتعرفها من من استقراء الشرح مش بتعرفها من دماغي بتعرفها من استقراء إيه الشرع. الشرح وهكذا بقى. يعني إحنا بعد نتكلم بقى عن تزاهم الأعمال بقى مراتب بتفرج فيه لما مع يتعرض tehát található a vajból, a pirován. A في felszereléséhez nagyon szükségesek vagyunk. Mert van, hogy néhány ember egyszerűen elszalad, és van, hogy néhány ember elszalad, <ver> és elszalad, <ver> és elszalad, <ver> és elszalad, <ver> és elszalad, <ver> في elszalad, <ver> és elszalad, <ver> és elszalad, és elszalad, és elszalad, és elszalad, és és elszalad, és elszalad, és elszalad, és elszalad, هل ينفع الواحد؟ هل يبقى جاسوس على العدو وليح يا أمام؟ معين ده أنا ماجي؟ شبهد العلماء كلهم هنواجوز نعني مش شبهد؟ ماجي؟ ليه؟ لأنه خطورة مسألة معرفة المعلومات, المعلومات عن العدو مش بها مش معنى لحي متخلل من اللحي خالص، ولكن هي تعارض ايه؟ تعارض وليح ذات؟ طبعاً المسألة اللي هتجسس لها مهمة لأن الحاجة مش تفهم بلأ هيعمل الاسم ليه؟ يعني مش الاسم فرط يتكلم على حاجة مهدي تفهم فالحاجات دي بقى هنحتاجها جامد جدا بقى في السلسة الصعبة على الجللية تلاقيها على طول ما تخضط فيها بس لازم قلت تفهمها صح عشان احنا قلنا قاعدة إنه مرات الأعمال قاعدة يبقى حدا ما تكفيش فيه خواعد تانية بتتضبطها كمسألة تفهم معنا؟ المعنى الثان اللي كنا عايزين نقوله اه دي بقى هندي مقدمه للدرس الجاي ان الواجب ينقسم بقى الى واجب موسع ومضيق وواجب كذا واجب كذا كذا كذا كذا واجب, واجب, واجب, واجب, واجب, واجب معين وموسع ومطلق وواجب يعني في عمل خلاف كبير جدا بين سبب الخلاف اللي بعض اللي إيه بعض الفقهاء أو بعض رسالين تعامل مع الواجب أكنه برضه حاجة واحدة فمسلا إيه اللي خلال معتزل أن يكون رجل مخيب؟ قال لك إزاي الواجب؟ ويقع تربوه الحارفية مثلا أنقروا الواجب الموسع قالوا إيه؟ قالوا إزاي واجب؟ يعني إجباتي الصلاة في أول الوقت واجب؟ إزاي واجبها؟ وأنا ينفع صلاة في أخير إيه؟ للوقت لا يقوموا يبقى ايه يبقى فيها اسمها مش موجود وخلو الصلاه وجه مضيق والوجوب الوقت ده راي الحنفيه عشان ممكن تسمع الكلام ده ده بس هو إيه؟ إيه يعني, إيه؟ يعني إيه؟ إيه إيه هو مش ليه عشان عنده لكن فيه قاعدة بها لما احنا فهمناها وبعد استقراء الشرع هتحل لنا مشاكل لمجر المساعر المضيق ومجر الحجاب دي كلها ونعرف الراوي فيها تقسيم دي ايه اللي بيقول اللي الواجب نفسه ليه عناصر متعددة فأول حابة أصد الفعل كل الواجبات واجبة من جهة أصد الفعل سواء الواجبات دي كانت واجبات معينة أو موسع أو واجب أرضي مطير أو مسع واجب أو معين أو مخير أو واجب أو كفء هو في أصل فعله هو واجب فدعوة مثلا أو طلب علم أو صلاة الجنازة هي واجب فأصلها هي واجب سبب بس واجب إيه بس هي أصلها واجب فالربنا شدد في الأصل الحاجة الثانية القادر في واجبات بشدد في الأصل وشدد كمان في القادر بتاع ماشي في واجبات بشدد في الأصل والقادر وشدد في, في الزمن يعني الواجب من الجهة الاصل ومن الجهة الفضل من الجهة الزمن وفي وجبات بيشدد في الاصل مقابلة والزمن وصورة الأداة في وجبات بيشدد في كل هذا وبيشدد في فاع Article إيه الكلام ده؟ نمسكه واحدة عنه يعني مثل الصوم الصوم مشدد في فيه؟ في أصل الفعل الصوم نفسه واجب صوم رمضان واجب ومشدد كمان في ايه؟ في زمن اللي هو لازم بالنهار وفي رمضان صح؟ فمشدد في, إيه؟ في قدره اللي هو لازم يبقى شهر في السنة صح؟ يعني أرضي مشدد بمعنى يعني لازم تتراعي حتة دي ما نفعش تعملها تغيرها ومشدد في صورة الأداة يعني لازم تمتنع عن الأكل والشرب والجناح نهار رمضان صح؟ طيب ومشدد في الفاعل فهو واجب عليه فبقى الواجب هنا من جهة إيه؟ عندنا أمسي التحلال صح أصل الغضل وبعد ذلك قدر بعد ذلك الزمن وبعد ذلك صلط الأداء وبعد أنه كان فعل فلما هتعامل مع الوجه اللي هو لازم بقى في كل ده ها هيمكن الوجه المخيل ها هيمكن الوجه الموسع لكن لا تعرف مثلا اللي أنت ممكن يشدد في أصل فعل ولا يشدد في زمن وزي الصلاة مثلا لو احنا قلنا الوجه الموسع وده الروجة اللي هو الصلاة شدد على ايه أصلها الصلاة رجيلا لنقفان الإسلام وكمان على فضريها اللي هي كان خمس هيئة وكمان في صورة الأداء لازم الأركان تأتي بها والأركان والفروض وكمان على الفاعل لازم فرض عين عن افتصالي ما راكش حل ولكن خف في, في الزمن فبقى من الظهر العصر ممكن افتصالي في برد طب هل التخفيف ده مطلق يعني كل واحد دراحك دي ما استلا في لوجه موسع بالتفصيل مش مطلق فمعنى فيه شروط عشان موضوع وكل ذلك يقول إنه يستطرق الشهر مفهول معنا؟ فليجي مثلاً للزكاية الزكاية, الزكاية شدت على إيه؟ على أصلها فصائل الزكاية وجد وعلى قدرها فلازم وصلت الأداء والفاعل ولكن في الزمن مفيش تشديد قوي لا يأسم اللي يأخرها عن الحول شوية لعنش لازم أقول ليجي الحول نروح إيه؟ وممكن يعجل كمان شوية ممكن قبل الحول ينزكي ما مفهول معنى؟ فمش بدلش في الزمن طيب وهكذا طب فهمد الكفايات؟ غالباً بيتأشهدت في الأصل بس في أصل الفائل بس لكن ودي طب ليه ليه ربان يشدد في دي ويسيف دي؟ بيبقى حكم فمثلاً الصلاة مثلاً ليه خافر في الزمن شوية؟ عشان الصلاة كل يوم خمس مرات في اليوم فإذا هو قال لك لازم تصلي أول ما تسمع الاذان ما ده معناهش مضيق يعني المضيق اللي معناها هنا لازم اصلي أول ما تسمع الاذان هيبقى في ايه في مشارقه على المكلفين انا حصصيه لما يكون مفترض من الفجر المغرب ما فيش مشارقه ما فيش اشكال مفهوم معايا برضه الذكاء الحكمة تقتضي ان يعني ايه لو ممكن اتاخر شويه ممكن تعجل شويه طالما انت تزكي وتزكي وكذا وكذا والشويت اللي احنا في الايه في عدم التضييق يعني لازم فالحكمه تقتدي كده مثلا الدعوة إلى الله مثلا ربنا الاشكاليه مثلا على ان دخلت الدعوة اللي هو بيقولوا الدعوه توظيفيه عندهم ايه داله فعليه يعني فصل الفعل وقدره وزمن وصورة الأداء بتاعها هو عايز ايه طعم في الزمن بس هو عايز ايه عايز تعمل زاويه صادق قبل يحن بالظبط تحس انت لو ايه لو جيت عملت كوره واقصد بقى دعوه الله تبقى انت عامل مش حاجه الدعوه ربنا ايه ربنا شدد في ايه الفعل ماشي؟ ما شددش في القطر ولا شدد في الزمن ولا شدد صوت الدعوة ولا شدد في الفعل من ناحية التعين من ناحية التعين يعني فلاش لازم تنعو بمقدار معين ليه؟ من حكمة الشريعة عشان ايه؟ عشان الدعوة تبقى تختلف باختلاف الزمن والمكان وباختلاف كذا وباختلاف كذا ولكن هالمعلق اللي هم شددش في حالة التانية دي اللي واحد ما يعيشها الله خالص أو يلعبها الله مثلا مرة في عمره يبقى هو كده طال فرض الكفاية لا دي أنا خلاص بالتفصيل في الشبوط فرض الكفاية عشان هذي الأشياء كمان فالمساله بتنضبط بس عشان نفهم حكم الشارع ماشي ودي موجودة في عندنا مقاطص في الدعوه طيب طب من جهه نص ساعه فات طيب هو خلاص نخلص يعني مهم يعني اللي خلى بقى المعتزله ينكروا الواجب المخالف واللي خلى الحنفيه ينكروا الواجب الموسع كده ان هم ما اعتبروش المسائل دي ما اعتبروش الايه ما اعتبروش العناصر الواجب متعددة فيش مشكلة يبقى في أصل الفعل الواجب فالواجب المخيل مثلا هو انت لازم في اتقافك وانت ربنا خيلك الواجب المسرع انت في أصل الصلاة واجب في أصل الصلاة ايه؟ واجب ولكن ربنا وسعلك في الزمن ما شددش في الزمن مفهوم معنى؟ ولكن شدد في الحاجات التانية وهكذا إن شاء الله هناخد الكلام ده بالتفصيل في الإيه في النهاية. بس أنا عند الفلوخ مقدمة للحاجات دي ليه عشان المقدمة دي لو انت بقى نظرت الكلام الأقدمين بقى وهم بيستدلوا وبينكروا على بعض وبذل وبذل تلاقي الإشكالية للمقدمة دي وقعت من بعضهم وجمهورهم هم شمالي عشان الجمهور ماشينه فعاد الإيه اللي هو في وجه المصاعب وجمهور بس تلاقي ال دليل عالم اللي إيه، الأمطار أي حاجة مواجبة دي ليه؟ استشكل مسألة إزاي أواجب؟ وش نفس الوقت إيه يبقى موسعة؟ هو يعني الوقت، وقت، طب ما واجب ولا؟ طيب أنا صلاة أول ما كده، المشاعس ما نوصلها خلاص هذا مضيعة وفخر الله. فهم ولما تظهر إلي ده ورضه تلاقي فيه إشكالية للجهة التالية بمرة تعليم فاهمين المعنى لكن انت لو معنا من ربناك آه أوجه للصليل ولكن وسع في الوقت خلاص بني ساهم هشو إشكالية؟ مفهوم معنا؟ استقراء استفراء الشاطئ ماشي؟ طيب ومشطور عليه طب نتقل بالإيه للباح عشان إن شاء الله هنفصل بقى في الموضوع إن شاء الله هنفصل بقى في, هنفصل بقى في الوقت إيه a semmire már, hogy a semmire már, a a a a a a a